في قناة الرحمة مع جنة الحياة مع حياة الحياة مع الحياة الطيبة مع لذة الحياة بالقرب من الله سبحانه وتعالى تريد أن تتنعم بحياتك تريدين أختا أن تسعدي في هذه الحياة عليكم بالتوكل على الله نعم فكما قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب كثير منه إذا خرج من منزله في الصباح يقول توكلت على الله كثير منه ينطق بلسانه كلمة توكلت على الله لكنها ليست بكلمة توكلت على الله باللسان وبالقلب بالفعال باللسان وبالقلب وفي الفعال هذا هو التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله توكلنا آيات كثيرة يتحدث ربنا سبحانه وتعالى أو يتكلم ربنا فيها عن التوكل والتوكل كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة أي التي شرعها الله مش اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب الممنوعة يسرق ويقول توكلت عليك يا رب وهو على المواسير يريد ان يسرق وهو يتصلق الاسوار ويريد ان يسرق توكلت عليك يا رب ويريد ان يفعل معصية من المعاصي ان يشرب مخدرات وان يبيع وان يختلس ونحو ذلك لا عياذا بالله سبحانه وتعالى انما التوكل اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب المشروعة بل من العلماء من قال انطراح القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف ينطرح القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى العصفير والطيور كم يخزنون بداخل العشش كم يخزنون من الأطعمة والشربة؟ كم يخزنون يا أخواني ليس في بيت العصفور شيء وليس في بيت الطيور شيء إنما يخرج الطائر في الصباح متوكلا على خالقه الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى فتذهب خماصا جائع جدا وتعود بطانا وقد امتلأت بطنها وقد امتلأت بطنها ولله الحمد من رزق رب العالمين سبحانه وتعالى نعم إخواني وأخواتي التوكل التوكل الحقيقي على الله هاجر عليه السلام كيف كيف نتكلم على التوكل ولا نذكر هاجر عليه السلام حينما أخذها زوجها إبراهيم مع ولدها إسماعيل الصغير الرضيع في فترة الرضاع إلى أي مكان إخواني وأخواتي إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء لا أنس ولا أنيس ولا أي شيء والله العظيم نحن نتكلم فقط أنا أعلم أنكم جميعا تعلمون القصة لكن أريدكم أن تتخيلوها أريدكم يا جماعة أن تتخيلوها لما امرأة في صحراء لا بيت لا عمارة لا ماء لا شراب سبحان الله سبحان الله وتركها في هذا المكان ثم عاد الخليل إبراهيم عليه السلام وهي تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا تذكره برب العالمين الله أمرك بهذا فيطأت إبراهيم عليه السلام رأسه ويهز رأسه أي نعم فقالت كلمة التوكل الثقة اليقين تفويض الأمر لله السعادة بقى جنة الحياة فقالت إذن اذهب فإنه لن يضيعنها يا الله لن يضيعنها ويذهب الماء الذي معها نفت الطعام الذي معها انتهى وترضع ولدها الرضيع. أنا أتعجب والله العظيم أتعجب يعني بعدما نفد الماء ونفد الطعام كم جلست من الأيام جلست مجموعة من الأيام من بجوارها من يسكن بجوارها لا أحد من من البشر هي ترى سبحانك يا رب امرأة تعيش لا بعيد بعيد عن البشر ولا تسمع صوتا ولا أي شيء وفي هذا المكان وتصبر وتحتسب وعند هذه الثقة وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى إيمان يا جماعة هؤلاء الذين عاشوا الحياة هؤلاء الذين دخلوا جنة الحياة هؤلاء الذين تلذذوا بالإيمان هؤلاء الذين توكلوا على الله ووثقوا في الله جل جلاله سبحانك يا رب حتى يمثد الطعام والشراب ماذا تصنع هاجر تريد أن ترضع ولدها لا لبن لا لبن ويبدأ الرضيع إسماعيل عليه السلام يصرخ أم تجد رضيعا يصرخ من الجوع ماذا تصنع تريد أن تحمله لترضعه؟ لا شيء، لا يرضع شيئا ولو بقيت على هذه الحال ربما يموت إسماعيل ما قالت الله ضيعنا وكذا وكذا أبدا عندها لقيد وعندها الثقة وتترك إسماعيل بالله عليكم تخيلوا الموقف تترك إسماعيل على الطراب وتجري تجري وهي امرأة نعم تبحث عن رزق ولدها تمشي في مناكبها وكلوا من رزقه تبحث يمنة ويسرة وجرت جرت إلى أن صعدت وارتقت على الصفا جبل الصفا الذي يصعد عليه المعتمرون والحجاج الآن ارتقت الصفا وتنظر يمنة تنظر يسرة تنظر إلى الأمام تنظر إلى الوراء لا لم تجد شيئا مطلقا لا تجد لا طعاما ولا شرابا ولا شخصا ولا أي أحد لعلها ترى بئرا لعلها ترى زرعا لعل ما رأت شيئا ماذا تصنع اعتبروا اخواني ان الصفاها هنا تنزل من الصفا وتجري تجري تنزل تمشي الاول بعد ما تمشي الى اين وجدت جبلا في مواجهة الصفا يسمى بجبل المروة تنطلق لعلها اذا وقفت على جبل المروة ترى شيئا فتنطلق شيئا فشيئا شيئا فشيئا, فشيئا فكان في بين الصفا والمروى وادي منخفض قطعة أرض كده منخفضة وهي تسير من على الصفا إلى المروى تنظر إلى ابنها وهو يسرخ ويبكي وتمشي فحينما نزلت في هذا الوادي غاب إسماعيل عن نظرها لم ترى ولدها فجرت الخطعة المنخفضة ده في الوادي فجرت هذه القطع المنخفضة والمسافة المنخفضة هي التي بين العلمين الأخضرين الآن الذي يهرول فيهما الحاج أو المعتمر ليه؟ لإحياء سنة هاجر عليه السلام تعبدا لله جل جلاله فتيجري أول ما طلعت من الوادي بدأت تمشي إلى أن وصلت للمرأة تنظر يمنى يصرى أمام وراء لا أحد تتخيلوا ماذا تصنع وهي على هذه الحال ووافقة من الله ومتوكلة على الله سبحانه وتعالى ما الذي حدث إخواني ينزل رب العالمين جبريل عليه السلام إلى الأرض من أجل هذه المرأة ومن أجل طفلها. ويضرب جبريل على الأرض فينفجر بئر زمزم الذي يشرب منه الناس إلى الآن بئر زمزم ولم ينفد ألم تتعجبه من هذه بئر زمزم يشرب الناس منه إلى الآن وإلى أن يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى ولم ينفد أي كرامة أي كرامة هذه وأي رفعة هذه وهي تقول حينما رأت الماء زمي زمي زمي وتجمع في الماء زمي زمي وجمعت الماء وتحوم الطيور حول الماء ويرى مجموعة من قبيلة جرهم كانوا أنذاك موجودين بجوار هذه المنطقة ينظرون هذا الطير على أي شيء يحوم طير لا يحوم إلا على ماء أو نبات وهذا المكان لا نبات فيه ولا ماء قالوا تعالى ننطلق فانطلقوا فوجدوا المرأة وطفلها وبئر زمزم فقالوا هذا البئر لك قالت نعم قالوا لها نأخذ منك الماء ونعطيك الطعام فيسر الله لها طعامها وشرابها هي وابنها رضوان ربي مبتغى أدعوك ربي أن تفرج التوكل يا جماعة من توكل على الله لا يمكن أن يضيعه الله اسمع كده ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني يكفيه جل جلاله القصة المشهورة قصة المشهورة حكيت عن إبراهيم ابن أدهام وعن مالك ابن دينار وعن غيرهما أن واحدا منهم كان يجلس أمامه الطعام ويريد أن يأكل وأمامه قطعة من اللحم وتأتي هرة تأخذ قطعة اللحم وتجري تأخذ قطعة اللحم من أمامه وتجري وترى فنظر يعني ماذا ستصنع هذه للرب قطعة اللحم وجرت إلى مكان فيه جحر في الأرض جحر فوضعت قطعة اللحم أمام الجحر وانصرفت فتعجب أخذت قطعة اللحم ولم تأكلها ويخرج من الجحر حية عمياء لتأكل قطعة اللحم وتدخل فبكى وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا يعني يتسبب بعضهم في رزق بعض يتسبب بعضهم في رزق بعض التوكل على الله يا جماعة أم موسى أم موسى عليها السلام أوحى ربنا سبحانه وتعالى إليها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم توكل على الله لم يقل إذا خفت علي خبئيه إذا خفت علي اهربي به إذا خفت علي أعطيه لفلانة إذا خفت علي فليكن في لا إذا خفت علي فألقيه في اليم في اليم أي فيها يا الله توكل يا جماعة ربط الله على قلبها وثبت الإيمان في قلبها وبالفعل حملت طفلها الرضيع في سن الرضاعة ووضعته على خشب ما وقع من على الخشب وغرق ما هاج البحر عليه ما مات ما لأن البحر لا يفعل شيئا إلا بأمر الله ولأن الرياح لا تحرك الأمواج إلا بأمر الله جل جلاله ولذلك يأمر رب العالمين الرياح إلى أين تحرك الأمواج لماذا لتتحرك الخشبة التي عليها موسى عليه السلام إلى أين إلى, أين؟ إلى قصر فرعون الذي يبعث عنه يا الله نعم للذي يبعث عنه ويضع رب العالمين المحبة على موسى حينما ترى زوجة فرعون تحبه وتحدث القصة كما علمتم وهل أذلكم على آل بيت يكفلونه لكم ويرجعه رب العالمين إلى أمه ويربى في بيته التوكل يا جماعة التوكل على الله كيف يكون عندي ثق لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو خماصا وتعود بطانا وتعود بطانا لكن التوكل يحتاج منا يعتمد القلب على رب العالمين سبحانه وتعالى لكن لا بد من الأخذ بالأسباب يسألونك عن ذلك القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببه فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل في الكون نتائج وأسباب لن نحصل النتيجة إلا بسبب لن نحصل النتيجة إلا بسبب لذلك أقول يقول ربنا سبحانه وتعالى واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببه الأخذ بالأسباب المسروعة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور في يوم من الأيام جلس أحد الدعاء يتحدث عن الرزق وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حتى فهم بعض الناس أن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى ولا, يعني ولا نحتاج لنحصل على أرزاقنا إلى عمل ولا إلى سبب وأراد أن يجلس من غير سبب ولا أي شيء فجلس لا يعمل ولا أي شيء الرجل قال يا رجل اعمل يقول لا الله سبحانه وتعالى هو الرزاق يا رجل لا بد من تأتي الله هو الرزاق الرجل عاش يوما طويلا من أوله إلى آخره لا طعام ولا شراب ولا شيء حتى جاع وعطش ويصدر في نفسه ويقول الله هو الرزاق الله سيطعمني الله سبحانه وتعالى سيسقيني وهو جالس وهو جالس في اليوم الذي يليه دخل مجموعة إلى المسجد وأتوا بوليمة والناس جلسوا ليأكلوا بعد الصلاة فهو أول مواجد الولي قال خلاص يعني أرسل الله إلي رزقي وجلست الناس أو جلس الناس يأكلون لكن لم ينتبهوا إلى أنه موجود في المسجد وهو يجلس في موضعه ويريد أن يصل إليه الطعام حتى إلى مكانه دون أي أسباب فالناس يأكلون يعني وهو يجلس ويقول في نفسه الله سيطعمني سيأتون إلي بالطعام سيأتون إلي بالشرف حتى جاع جدا ما استطاع أن يتحمل فبدأ يقول يكح ويصدر بعض الأصوات فبعض الناس بدأ يلتفت يمنة ويسرف فوجدوه مين من فلان تعالى فلان كل تعالى كل فقام الرجل أكل فأت الداعية بعد ذلك يتكلم على أن الله هو الرزق وهو يتكلم إن الله هو فنطق هذا الرجل قال يا شيخ قال نعم قال بس محتاج إحيم إحيم هذا على قدر عقل الرجل وعلى قدر فهم الرجل يا جماعة توكل نتوكل على ربنا في كل شيء ونفوض أمرنا في كل شيء لكن لا بد أن نأخذ بالأسباب والأسباب المشروعة المشروعة موسى عليه السلام حينما أمره ربنا سبحانه وتعالى أن يأخذ بني إسرائيل وينطلق بهم في جهة البحر ورب العالمين كان يقدر أن ينيم فرعون وجنود فرعون وانتهت المسألة لكن أراد ربنا أن يرينا العبرة وأن يظهر سبحانه وتعالى قدرته وقوته وسلطانه وقهره على خلقه ويصل الخبر إلى فرعون ويجمع فرعون الجنون ويخرجون خلف موسى وخلف بني إسرائيل وموسى عليه السلام مع بني إسرائيل يهربون في اتجاه البحر حتى أصبح البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ماذا قال أصحاب موسى أنزاك؟ قالوا إنا لمدركون لا ويأتون بتوكيد إنت بالتوكيد ولا أنت بالتوكيد يؤكدون إنا مدركون سيدركنا فرعون وستدركنا جنود فرعون لا دخل البقى هذا شيء من الضعف لكن موسى عليه السلام الذي امتلأ قلبه بالتوكل على الله حتى وإن رأى فرعون خلفه وجنوده فمن الذي بيده يروح فرعون ومن الذي يملك فرعون وجنوده ويملك البحر ويملك كل شيء فقال موسى عليه السلام كلا يعني لن يدركنا لأن الذي أمرني بذلك هو الله وهو الذي وعدني أن ننجو منه أن ننجو من فرعون فقال كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين وبالفعل يأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بالعصر هذه وإن كان هذا ليس سببا في الدنيا الآن وكأنها كانت على ما البحر ويمر موسى ويمر بنو إسرائيل واتي فرعون يريد أن يمر مش يقف لا يريد أن يمر قلفه مع الجنود فيطبق الله البحر على فرعون يموت الجميع ويموت فرعون ويجعله الله عبرة فسبحان من جعل البحر لموسى يبسا وجعل اليابس لفرعون غرق التوكل على الله يدخلك لجنة الحياة وتعيش حياة الحياة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تعتمد قلوبهم على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته رضوان ربي مبتغل أدعوك ربي أن تفرج كرباتي وجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان وعفر زلاتي واستر بفضلك يا